بارقه الدمع والتوزيع تقدم سمير البشيري في أجامل اجام اجام الابتسم وضحت في داخلي مجهول الشعراء Vannál ilyen nincs, A szaga lehet, külöbség a a jelen. A gárfa, صحيح ان الامل بالناس دوا ماه من وين الزمن مقبل ولا وين الليالي تقوم من فيها <أكلك> <تصفيق> يا صلاتي كل حي للمماتي والكفن ما يستراه والقبر بيته لتكاخر من عرافته في وفاتي لارتخذ سبابتي مما لقيته يا صلاتي كل حي للمماتي ظافر القحطاني والجلك ولا سالك وعيد المسألة لو ما تطاهرني بعبو كما تطاهرني البحور. جدك ذمي قد تعلى غرميا مدقلا أنا مناطين خلق تخطي ولاني بمعذور قامت علي الحج إبداع رسلك المرسلة مؤمن بترات محمد القثامي القناع كنز غالي يملكه قلب قنور والحياة بلا قناع. كم نطارد لا سراب ولا نوينا بالرجوع كم تمننا نعيشو نملك كنوز الغنى كم بلغ فينا طمعنا وكم لرغبتنا نجوع كم جرحنا ومجرحنا جمع الماء القادوة كم تملكناها ونفمنا يا راجي رحمة المنان يا طالب جنة الغفران رضاهم جنة واسمعني رضاهم من رضا الرحمن رضاهم من رضا الرحمن يا راجي رحمة المنان يا طالب جنة الغفران عجلان بن ثابت أعتذر عن كل الله من idő, mennyi idő, mennyi idő, mennyi idő, mennyi idő, mennyi idő, mennyi قبل ما يك برعذابي قبل ما يك برعذابي وندم على ذيك الخطيئة يا حنان الأم لا تجزع مشارى الحرب. حتى نواصيب وحنا أبروضان كل حي يشوق هذاك مدهل يا عرب شمخنب مهو برمثان يا بساتان روغ مطورة من فضل ربي تعاقب ولمزني يرزم ويتكاشف بروقه بالله طعني واسمع الشور يا صحي خل الحياة عوصة سعود الدولة يا ضاقت بي الدنيا تحتك تبرى بالبيت قرأت اللي تأسر لي نحكى ما هو آياته تدبرت المعاني اللي تزيل الهم وعدت شتيت ترى القاصر معك اتجاهات <تصفيق> يا الشمري انتهت كل الجمل ما بقى غير العمل الجف ما يحتمل كل شيء اسمه نصيب كل شيء اسمه نصيب الأمل ما هو عماني الأمل مرقصيب لو أعاني ما أعاني طيب الله ما يخيب الأمل سر الحياة اللي مو له بدر القبيان أجمل 웃음 وضحك وأنا في داخلي مجهور أحاول أكت محساني وراء صدري وخبيها أحاول أكت مهمومي وخبيها وأنا مجبور وأحاول قد ما أقدر أبعد عن حراويها ومضاد في آفاق وضحة التميز أجمل وابتسم وضحى وانا في داخلي